أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بكر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل دخل الجنة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 وَإذا قِيلَ لَ تَّقَُ بَين أيديكُمْ وَماقال فَكُم لا عََّكُمْ تُْحَرُونَ وَماَا تَأْتيهِم مِنْ آيَةٍ مِنْ آيات رَبّهمم إِلَّا كانَوا عَنْهامُ عِضين وَإذاَا قِيلَ لَهمم آتِقَُِّا رَزَقَكُمُ الله قَالَ الذي لَكَفرَول ال الذيِينَ آمنوا أَن تُعيمَ اللو يَشاءُ الله أأَقَام إن آتُم إلَّا فيِي بلالِ مُبين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 هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستمقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون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 وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتقذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَمَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ قَصِيمٌ مُّبِينٌ وضرب لنا مفلاً ونسي خلقه قال من يُحيي العظام وهي رميم قل يُحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون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 وهم مكرمون في جنات النعين على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضا ولذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاسرات الترفعين كأنهن بيض بَعْضُهُمْ فأقبل بعضهم على بعض قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا فرابا وعظاما أئنا لمبينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فالجعم للعاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزكوب إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حنيب ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين على آثارهم جهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد ماذا ما نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلناه ذجته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وَإِنَّ مِنْ شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعمدون أئذ كم الله تريدون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 قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهتيني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرا في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تراك قال يا أبا تفعل ما تؤمر سفجدني إن شاء مِنَ من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وما ديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا وفديناه بذبح عظيم وطرتنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ودارتنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالدين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما السراط المستقيم وترقنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وَإنَّ إ الياثَلَ مِنَ الْ المُغسَلينَ إ القلَ لِقَْهِ لا تَتقون أكَدَونَ بَعلَ وَتَغرونَ أَْطَن الْ الخالِثينَ الله رَبَّكُ رَبَّّ عَبائكُ الأوَّل فكَذبُوه فَإِنملَ مُخبَونَ إلَّا عبضَ اللهمُخْنَصين وَقَوَتْنا عَلَْهِ فِيآخرِرينَ سدابٌ على إياسين إا كَذَلكَ نَجز الْ المُحسنينَ إنهُ منِن عبادِنا المُؤمنين وَإِنَّلو قَّ م منن الْ المُرْرسلينَ إنََّنا وَأَهُ أجمعْمَعينَ إِلَّاعَجوزَ فِي الغابرينَ فُم مدَّنَ الْآخرَين وَإِنكُم لؤُونَ عَلَيْهم مُصْحين وَبالِالَّلِ أَفَنَا تعطلود وَإِنَّ يُ َلَِنَ الْ المُرسلين إأَبقَاءلَ الفُلكِ الْ المَشكُونِ فَساهَمَ فَكانَ مِن الْ المذَعقين هلطَقَمَهُ الْ الخوتُ وَوهو مُلب فَلو لعَهُ كانَ منِن الْ المُسَدِّقِينَ لَثَ في بَفْنه إ يَْ يبععثون فَنَبَذْنهُ بالِالعراءِ وَهُو سقيم وأنبتنا عَلَيْهِ شجرة من يقصين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستأتهم ألربك البنات وله البنون أم خلقنا الملائكة إنافا وهم شاهدون ألا إنهم من إذكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون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 وعجبوا أن جاءهم منظر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب قد على الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء جراب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختداق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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاذ وفرعون ذو الأوتاد وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابه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 وشببناه الكهور وآتيناه الحكمة وحصل الخطاب وهل أتاك نبأ الحصب إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخط قالوا لا تخط أصنان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطر واهدنا إلى ثواء الصراط إن هذا أخيله تسع وتسعون معجة ولي معجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمت بسؤال معجتك إلى معاجيه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك صديفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إما الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما بعطلا ذلك ظنوا الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسجدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار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 هذا عطاؤنا فمل أو أنسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مفني الشيطان بنصب وعذاب أركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فَوَمَا هَدَيْنَاهُ إِلَّا لِيَكُونَ مِنَ الْمُقِيمِينَ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَخُذْ بِيَدِكَ بِرِفْقٍ فَغَفَرَ لَهُ وَذَكَرَهُ وَلَا تَحْنَثَنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أولي إِنَّا أَخْلَقْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ طَبَرُ إِسْنَاعِي لَوَّلْ يَسَعُ وَلَكِسْلٌ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ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 إن يوحى إلي إلا أنما أنا مذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا صويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجب الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا مِنْ بعد خَلْقٍ في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصغفون إن تكفروا فإن الله ولي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تذر واجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذاك الصدور وإذا مست الإنسان بندع ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل واجعل لله أندابا ليضل عن سبيله قل تمثأ قليلا إنسان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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أقاك إن عصيت ربي أذاب جوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاشرين الذين خشروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخصران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون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 لكن الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَفَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّلْجِ يَجْعَلُهُ قَطْرًا فَيُرْسِلُ بِهِ الرِّيَاحَ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ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 وَمَثَلُهُمْ الله الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ اسْتَسْقَوْا مِن بَعْدِ الْمَوْتِ كَانُوا قَوْمًا لَّا يَعْقِلُونَ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ السَّحَابِ الَّذِي